حصريا على موقع دي جي من يوم لواه وضعت لخبط معايا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 حصل لي كل حاجه لقيتها فيه اتخطفت بسرعه ليه شكلي بقى ام سريين على موقع دي جي كيمو